إذ يرشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قنوبكم ويثبت به الأقدام إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبت الذين آمنوا سأقي في قلوب الذين كفروا الرعب فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بناء ذلك بأنهم شاقق الله ورسوله وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ذحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد با بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير